اهداء خاص من الاعلام خالد فيصل السبيعي الى صاحب النفس العظيمه والكف الكريمة حسين بن حسن الصخري اداء المنشد محمد الموج محمد الموج بني صخر من صخر يقدح حزنك قبله للفضائل والكرم سادا خوارك عتيبا لي طيفهم قادك للعز والفخر والتاريخ وامجاد سلام يا من نجوم المجد بيعادك صيتك بجنب الثرية ثبت اوتاد من طيب صيتك وذكر الجود بامجادك حتى صغير يسولف عنك بإبادة سلام يا من نجوم المجد بيعادك صيتك بجنبك ثرية ثبت أو تادة من طيب صيتك وذكر الجود بمجادك حتى صغير يسولف عنك بإبادة يا أبو حسن لا يهمك غض حسادك بشع ضيبة تزيد أعداد يا ما يحكي قرادك بسك على تعاب من يتبعك معتادك الشعري والمدحي والتمجيدي يرتادك حيث الكرم والوفا والطيب لك عادة يا حسين ذكرك تعدى رقعة بلادك يوم البعض ما اسمع له ذكر في بلادك الشعري والمدحي والتمجيدي يرتادك حيث الكرم والوفا والطيب لك عادة يحسي ذكرت تعد رقعة بلادك يوم البعض ما اسمع له ذكري في بلادك يوم حسن لا يهمك غض حسن الله متعك في طاعت بسعادك كم ضايقًا سهمت فازعتك بسعادك يرضى المواجب لوه طال ما كادك والناس تايم عنا لاذكرنا الشادة الله متعك في طاعت بسعادك كم ضايقًا سهمت فازعتك بسعادك يرضى المواجب لوه طال ما والناس تايم على لذكارنا الشادة يا حسن لا يهمك غضح السادة بشع طيبة تزيد أعداد حسادة أطيب يا حسين ما يحكي طرادة أسنع الأتعاب من يتبعك معتادة بني صخر من صخرهم يقدح زنادك قبلة للفضايل والكرم سادة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 بطيب يا حسين ما يلحكي طرادك نفسك على تعاب من يتبعك معتادة يا ابو حسن لا يهمك غيض حسادك مش عطيبة تزيد عداد حسادة بطيب يا حسين ما يلحكي طرادك نفسك على تعاب من يتبعك معتادة يا ابو حسن لا يهمك غض حسادك مش اعطيبة تزيد عدد حسادك يا ابو حسن لا يهمك غض حسادك مش اعطيبة تزيد عدد حسادك الطيب يا حسن دم المواجيب مصدرك وميرادك لا يشغلك هارجلا ومهونك قادة واصل مسيرة الشموخ وثبت أوتادك دمك ملكة الكرم بصرار ويرادة ما المواجي بمصدرك وميرادك لا يشغلك هارجل ومهونك قادة وصل مسيرة الشموخ وثبت اوتادك دمك مالكت الكرم بصرار ويرادة يا لا يهمك غيض حساده بشع طيبة تزيد حساده الطيب يا حسين افرش بقمات شموخة العزي سجادك قلت نعم لك غدت يمه وسجادة افرش بقمات شموخة العزي سجادك قلت نعم لك غدت يمه وسجادة يا فوحة صلى يهمك غض حسادة بشع طيبة تزيد عداد حسادة الطيب يا حسين